بوك تو ثلاثة وتسعون الجمل تابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال ان كان ما إذا كان نيفيم لا أدري ان كان يحبني لا أدري ان كان يحبني نيفيم لا ادري, كان, لا أدري كان سيعود لا أدري ان كان سيعود لا أدري ان كان سيتخابرني لا ادري كان سيخبرني علي مريس كان حقا يحبني ان كان حقا يحبني Ali bo przyszedł nazaj In kan haqan saya'ud In kan haqan saya'ud Ali mabo poklicał In kan haqan sayukhabiruni In اني لاتساءل ما اذا كان يفكر فيي اني اتساءل ما إذا كان يفكر فيي سبراشويم سي علي إي كان لديه واحدة <سؤال> أخرى اني اتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى راشويم سي علي لاجه اني لاتساءل ما اذا كان يكذب ما اذا كان يفكر في حقا ما اذا كان في حقا ali ima إذا كان لديه واحدة أخرى ما إذا كان لديه واحدة أخرى ali ما إذا كان حقا يقول الحقيقة ما إذا كان حقا يقول الحقيقة دمي يما زريس رات ما إذا كان يريدني فعلا اني اشك ما إذا كان يريدني فعلا دومي بوبيسو ما اذا كان سيكتب لي اني أشك ما اذا كان سيكتب لي دو مم دا سبو بروتشي وزمانا إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني إني أشك ما إذا كان سيتزوجني آلي ما إما رات ما إذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني Ali mi bo piso Ma idha ما إذا كان li Ma idha kana haqqan sayaktub li Ali se bo porociv zmano